يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار, ففي النار والأرض إلا, إلا ما شاء رب إن ربك فعال لما يريد فأما الَّذِينَ شقوك في السموات ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعلٌ ل In de jacht Khalidin Sama. ففي الجنة خالدين فيها ما دامت, ما دامت السماء